بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمَه البيان الشمس والقمر بسنان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعنا ووضعنا الميزان الا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ بَعْدَ أَنَامَتْ فِيهَا فَاتِنَةٌ وَالنَّخْلَةُ أَكْلَان وَيَسْقُطُ الْعَصْفُ وَارْوَى حَيَّان فَجِئْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُم مَّتَّكِذِينَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ وَخَالِقًا لَّنَا مِنَ الْمَارِجِينَ مِنَ الظُّلُمَاتِ فَجِئْنَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَجِئْنَا آلَاءَ يربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبيأي آلاء ربكما تكذبان يَخْرُجُ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ في الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ هِيَ أَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كل مَنْ عَلَى الْغَيْبِ فَهَٰذَا وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَنَفْرُونَ وَلَكُم أَيُّ مُسْتَقَلّانَ سَبِأَنِ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ تَبِعَ أَيُّ آلَ رَبِّكُنَا تكذبان يُرسَلُ عَلَيْهِمْ صَوَاعِقُ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدَبْهَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٍ فِى أَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُخْرَسُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيَامٍ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَانِ رَبِّ أَيْنَ آلَ رَبِّكُمَا تكذبان ما به جننةٌ لمن يكذب بالمدين يومقومون بيننا وبين حميم آن بِكَمَا تَكَلَّمَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَوْ أَتَاهُ أَسْنَى أي آله يردك ما تكذبان فيما علمنا تذريا سمي أي آله وَمَا تَكذِبَانِ فِيمَا مِنْكُمُ السَّاكِنُ زَاعِمَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ مُتَّخِذِينَ عَلَى طَغَاءِ إِنْهَا مِنَ الْاسْتَبْرَقِ وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ كَأَنَّهَا مَآلِيَ رَبِّكُمَا فَتَزْنِبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَن يَطْمِسَهُ الْإِنسُ وَلَا الْجَانُّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُ مِنَ الْيَاسِرِ وَالْمُرْجَاءِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ثانئ الا الاحسان فبأي آله يوم بكم تكببن ومن دونهما جنة فبأي آله ربكما تكرمان لَنَا مَنَامٌ لَيْسَ لِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ فِيهِمَا عِلْمَانِ ضَآتَانِ فَأَيُّ لِكُمَا تَكذِّبَانِ فِيمَا سَطَّنَتْهُ وَنَخْلُهُ وَرُمَّانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ فِيمِنْ فَايْرَاتَ حِسَابًا فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَرَنَّ مِن مَّقْصُورَةٍ فِي سَجِدْ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ رَبُّكَ مَا تَكْذِبًا لَمْ يَطْمِثْهُ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ سَجِدْ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ رَبُّكَ يُكْتَئِنُ على رَغْرَةٍ خُضْرٍ وَعَدْ قَرِيبٍ حِسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَبَأَرَ تَسْمُرُ رَبِّكَ ذُو